ما سمعنا بهذا في الملته الاخره إن هذا الا اختلال ا انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من فكر بل لما يذوقون عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 وقالوا ربنا عجل لنا قطناقنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذو الايد انه او سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَابٌ وَشَدَدْنَا أَمْلَاكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ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 إن هذا اخي له 90 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفنيها فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن لما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب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 I në allëzhinë yضillë në janë sëbilë allëhë lëhë lëhëm aðabë shëdeidë bëma nësë yëmë l'hësabë Wëma khalqënë sëmë, wëma bëynë hëma bëtëla Thëllëk zënë allëzhinë këfarëu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 Ketab anzalna hë ilike Mubarëk lëydabërë Aiyatih Olyetezkër Olu l'albab Owhabëna lidaud Suleyman Nihma l'abd Inhë اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال انني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي Fëtëfëqë mëshaën bëssuqë vë alë æënaqë Vë lëqëd fëtënë sëleymënë wë alqënë në alë kërësë yë jësëdën thumë ëënaqë قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخِّرْ لَنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَانَ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 hëza muretësëlë bërëdë vë shërëbë vëhëbëna lëhë ëhë lëhë wëmithlë hëm mërëm rëhmëtë mënë në rëhmëtë mënë në wëdhikrë lë ëhë lë albëabë وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنْثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ Ibrahim, Ishaq, and Iqqub, Oli al-Aiði, al-Abçára Ina akhlësna hum b'khaliçët dhikrë addër Wa ënë hum ndëna l'min al-mustafën al-akhyër Wa ëkur ësmaëil wa l-yës'a'wa dha l-kiflë Wa kullën min al-akhyër Hëza dhikër Wa ënë l'i l-muttëqin l'husnë më ëbë جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعنده القاصرات الطرف أتراب وعنده القاصرات الطرف أتراب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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أنتم عنه ما كان لي من علم إذ أَن تَمَّ عِنْدَهُ أَمْرٌ غَيْرُ مَحْسُوبٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهُ وَلَا يُلَدَّى وَلَا يُعَلَّى قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 114. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 115. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 116. فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأبيننهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول